م أ ع و ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ق ل ك م مبين نذير أ ل ا ت ع ب د و ا إ ل ا ا ل ل ه إني ا ف ع ل ي ا م ي ه فقال ا ل م ل الذين أ ك ف ر و ا من س و م ه النابلسي نراك إ ا بشرا م ث ل وما نراك ت ع ك إ للعلوم الاسلاميه ن وما نرى لكم علينا من فضل بل ل ظ ن ك م كاذبين قال يا قوم ا ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي واتاني ر ح م ة من ع ن د ي فعميت عليكم أ ن ل ز م ك م ه ا وانتم لها كارهون ويا و ق موسوعه لا ل ك ل ي م النابلسي ل ل ه ل و م الاسلاميه أنا ا ب ط د ل ذ ي ن آمنوا إنهم ق ر ب ه و ل ك ن أ اسماء ق الله الحسنى إن ر ت موسوعه أفلا ت ذ ك ر ل أقول لكم ا ن د ي خ النابلسي للعلوم الاسلاميه ق و للذين تزري ي ن أ ع لن و شركه الهدى شركه دعويه من غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي إن ك ن قال إ ن م ا ياتيكم به الله إ ن شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين اردت أ ن أ و ص ح لكم إ ن كان الله يريد ان يغويكم شركه ب م و إ ل ي ترجعون أم يقولون الهدى شركه ي دعويه غير مما ربحيه م و و ن أ إلى نوح ن إن أ ل ذ ي ت مضمون ن ق م م ك إلا ا ج آ م ا ع ي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 من قال إن تسخروا م ن فإنا نسخر منكم ا كما س خ ر ت و ن ف س و ف ت ع ل م و ن من ا ب ي خ ز ي و ي ح ل ع ل ي ه ع ذ ا ب م ق ي م حتى إ ذ ا ج ا ء أ م ر ن ا وفارت م ي ه احمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل الا من سبق ع ي ه ل ل إلا ق و من سبق عليه القول ومن آ م ن وما آ م ن معه إ ل ا قليل وقال اركبوا فيها ب س م الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معز ل يا بني ل اركب معنا ولا تكن مع ل ى الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من المال قال لاعاصم اليوم من أ م ر الله قال ساوي الى جبل يعصمني أ م ر الله إ ل ا م ن ر و م وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ب ل ع ي ماك ويا سماء و ق ل ع ي وفيض الماء وقضي ا ل أ م و ا س و ا ع ل ى ا ل ج و وقيل د ي س ن ى